مره مره مره down <laughs> around down. down, down. No fool. Wow. إنه أولي لأولياء قطم من حياة موسیقی لا شأن سان ولا السيئه تذفع التي جاء اغن الذي بينك on my right. اما یو Oh, mm -hmm. yes. omina sigi o amina sigi omina ya sigi la yay لا lajanson وليل القمر جَدَ لِلَّهِ إِلَهٌ خَالِقُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ o la Oh. Uh -huh. si mm -hmm. Hey <laughs> Amen. Mm -hmm. mm -hmm. Mm-mm-mm. <laughs> لا لَا يُؤْمِنُ Amen. Um. O, oh, O, oh, oh.